ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولا عنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جند السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا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 يُنْفِرُ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذًا قَلَّقْتُم إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ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 ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبه فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعادتكم الله مغالمك كثيرة تاخذونها فعجل لكمها فيه وكف ايدي الناس عنكم ولتكون ايه للمؤمنين ولتكون ايه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدية معكوفا أي بنغم حلة ولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم لم تعلمهم أن تطئهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم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 فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مُحَلِّقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ أُعَلَنَ الْقُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعَنْ سُجَّدِينَ يَبْتَغُونَ فَضْلَ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَ ثِمَّا جُمْ فِي وَجْهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ومَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ عَلَى يَقِينِ مُلْكِهِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا